قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوثي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل أيها الرسول آمنا بالله إلهاً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 والآيات من ربهم لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى اذا في هذه الآية الكريمة الآية الرابعة والثمانون تلقين للعقيدة وكما أن سورة البقرة قد جاءت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 الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكه والناس أجمعين إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكه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 اذن والعياذ بالله هذا التحذير والعذاب الأليم ينبغي أن يحذره الإنسان وأن يسير على سنن الأنبياء وأن يحذر طريقه الضالين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم واصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وانتبه أخي الكريم لما ذكر أمر التوبة قال واصلحوا فلا بد من ترك الذنب والعمل بالطاعة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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهب ولو قدمه مقابلا فتاته من النار أولئك الذين لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب اذا هذه الآية الكريمة تجعلك تعيد حسابك دائما وتتفكر بأنك تملك رقبه واحدة تسعى في هذه الدنيا عاملا بالطاعات متجنبا المعصيات لأجل أن تفك رقبتك يوم القيامة فالإنسان يسعى لأجل أن يخلص رقبته يعمل الآن ليخلص رقبته يوم القيامة لأن أسير الآخرة غير مفكوت ابدا فقال هنا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولا يوجد حتى يفتدي لكن حتى لو وجد وافتدى لا ينفع نعم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 ولذلك يجب أن يكفر المؤمن بكل دين سوى دين الإسلام ولا يجوز بناء الكنائس، ولا غيرها من المعابد الوثنية من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله تعالى بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية إذا يحذر إنسان المعاصي، لأن المعاصي عدو الإيمان وسبب الحرمان باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت او تشرق أو تشرق الشمس من مغربها فعندئذ لا تقبل منه التوبة إذا عدى الإنسان أن يعاجل بالتوبة قبل أن يفوت أوان التوبة لا ينجي البرأة يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح وأما المال فلو كان من الأرض لم ينفعه شيئا إذن لا ينفع لسأل العمل الصالح فعد المرء أن لا يفرد بالعمل الصالح أبدا هذا وبالله التوفيق وطل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته